بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفقين حتى تأتيهم البينة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 وعمر الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من